إ ذ ا ر أ ت ه م من مكان بعيد سمعونها تغيظا وزفيرا و إ ذ ا أ ل ق و ا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوه نالك ث ب و ر ا لا تلوا ل ي و م ث ب و ر ا واحدا وادعوا تبورا كثيرا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 قوما فورا فقد بما فما صرفا ولا نصرا ومن ك ا ا ن و و ق ا فورا بما كذبوكم و فقد ق ت ل فما ت ت س ط يظلم ع و ولا ومن ن نصرا صرفا ي منكم نذقه عذابا كبيرا وما أ ر س ل ن ا قبلك من المرسلين إ ل ا ا ن ن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 وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا اصحاب الجنه يومئذ خير مستقرا واحسن مقيلا ويوم تشقق السماء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 مكانا و أ ض ل س ب ي ل ا ولقد اتينا موسى الكتاب وجعلنا معه أ خ ا ه هارون وزيرا فقل نذهبا الى القوم الذين كذبوا باياتنا فدمرناهم تدميرا وقوم نوح لم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 ن و م س ب ا و ج ع ل ا ل ن ه ا ر نشورا وهو ا ل ذ ي أ ر س للعلوم ا ر ي ا ح بشرا ن ن ا ل س م ا ء ماء طهورا ل ن ح ي ي ب ه بلدة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 والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إ ن عذابها كان غراما انها ساعه